الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة الحمد العالمين السماوات والأراضين الخلائق والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين قائد المرسلين حبيب رب العالمين تاج العارفين صلى الله مبارك لله على صلى وسلم ل حبيب قيوم أجمعين وأنعم سيد رب رب رب ع ي وعلى أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن إ ل ى يوم الدين في ح ض ر ة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته وممارسته ا ل ر ا ش د ة التي وقفنا عندها ك ث ي ر ة سنقف اليوم على جانب من الجوانب ا ل ف ذ ة وحياته كلها ف ذ ة سنحاول أ ن نسلط الضوء على عبادته صلى الله عليه وسلم ولاسيما ونحن في هذه ا ل أ ي ا م المباركات وفي هذا الشهر الكريم نحتاج إ ل ى شحذ الهمم و إ ل ى استنهاضها نحو ا ل ع ب ا د ة ا ل س ا م ي ة ا ل ص ح ي ح ة من أ ي ن أ ب د أ عبادته س أ ب د أ ه ا من ا ل ق ر آ ن من أ ج م ل ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم ا ل ع ب و د ي ة ولولا أ ن ه استحقها لما وصف بذلك سبحان الذي أ س ر ى بعبده ل ي ل ا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إ ن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا و أ ن ه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا و إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ع ب ا د ة لكن كانت عبادته فيها جلد كلكم يعرف أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ة حتى تتورم قدماه ه كده ل ل طبعا ف يوميا غير ي رمضان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ه يخذ ق ر ع وتورم وما يقول تقدم الطاهرة ما من الشريفة يقال قد غفر الله قد لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول أفلا أكون شكورا عبدا تأخر شكور. أفلا س أ ح ك ي لكم ق ص ة حكاها ورواها عبد الله بن مسعود رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي قال فوقفت عن يمينه يعني تم به ي قال فاستفتح ب ا ل ب ق ر ة فقلت يرقع عند ا ل م ا ئ ة فجاوزها فقلت يرقع عند المائتين فجاوزها فقلت يرقع عند آ خ ر ه ا فتجاوزها واستفتح ب آ ل عمران أ و بنساء ا ل قلت ي ر ك ع عند ا ل م ئ ة ف ل م ي ر ك ع قلت عند آ خ ر ه ا ف ل م ي ر ك ع قال ف ر ج ع إ ل ى اعلى امرا آل قال ف ه م م ت ه م س و ء ه م م ت أ ن أ د ع رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما و أ ج ل س حتى ب ن مسعود رضي الله عنه ما قال يفوت قال يجلس تخيل د ي تقريبا خ م س ة أ ج ز ا ء أ و ست ة أ ج ز ا ء في ر ك ع ة في ر ك ع ة و ا ح د ة يا سلام صلى الله عليه وسلم كان عابد عابد عابد بمعنى ا ل ك ل م ة بمعنى ا ل ك ل ل م ة و إ ا ما وصفه الله عز وجل ب ا ل ع ب و د ي ة عبادته صلى الله عليه وسلم ع ج ي ب ة أ و ل ا يحرص على الفرائض ويؤديها على أ ك م ل وجه ثانيا يحرص على قيام الليل وكان له نمط خاص في الليل الم يقل له تعالى يا أ ي ه ا المزمل قم الليل إ ل ا قليلا نصفه أ و انقص منه قليلا أ و زد عليه ورتل د ا ل ق ر آ ن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ن ا ش ئ ة الليل هي أ ش د و ط أ ا و أ ق و ى م قيلا يبيت يجافي جنبه عن فراشه إ ذ ا استثقلت بالمشركين المضايع كما قال عبد الله بن ر و ا ح ة يصف ع ب ا د ة نبينا صلى الله عليه وسلم عابد عابد صلى الله ل ع يقول ه وسلم ي اسمع معي هذه ا ل ق ص ة ا ل ع ج ي ب ة يقول بعض أ ص ح ا ب ه منهم ر ب ي ع ة بن كعب ا ل أ س ل م ي قال أ ت ي ت أ خ د م النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بعد العشاء البيت و ر ق د على فراشه وكان يقول تنام عيناي ا ولا ينام قلبي قال فجعلت أ س م ع ه يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله و بحمد ه سبحان عظيم قال ر ب ي ع ة ابن ك ع ب حتى مللتو من الكتر ما هو الملل يعني ت ل و غ و ت ب ي رساله ك ل ر س ا ن ه يفتر ما لكتر س ل م قال فنمتو ت ر ك ت ه يسبح يا سلام يا سلام سيد العارفين إ م امال عابدين يا سلام كان صلى الله عليه و سلم يقوم الليل و له أ د ع ي ت ه و له طريقته وله و ض و ء ه ي ب د أ الليل برقعتين خفيفتين افتح النفس ويطيل بعد ذلك كما قالت ع ا ئ ش ة لا ت س أ ل عن طولهن ولا عن حسنهن يا ا ل سلام ونحن في رمضان وقربنا خلاص داخلنا على العشر أ و ا خ ر كان صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخلت العشر شد مئزره إ م ا ا ت ه د و إ م ا اعتزل النساء و أ ح ي ا ليله و أ ي ق ظ اهله أ ن ا قاعد أ س ت غ ر ب أ ق و ل هو أ ص ل ا في غير رمضان يعبد الله حتى تتورم قدماه في رمضان كيف يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره يا سلام يا السلام والله عابد والله عابد هو الذي قال لما س أ ل بعض الناس عن عبادته صلى الله عليه وسلم ف ت قال و ه ا قال صلى الله عليه وسلم أ م ا و إ ن ي أ ت ق ا ك م لله و أ ع ل م ك م به أ ي والله الى انه كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ع ب ا د ة لكن بفهم ع ب ا د ة ع ا ل ي ة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ص ل ا ة الفجر وترك م ي م و ن ة أ و ج و ي ر ي ة إ ح د ى نسائه تصلي تركها بعد الفجر تسبح خرج عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجاء ا ل غ د ا ت يعني قريب ا ل ظ ه ر كده وجدها في مجلسها قال ا ل أمجسك ذ يا تركتك عليه ق ل بلى رسول الله قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات سبحان الله عدد خلقه ورضا وزنة وميلاد كلماته تعدل قلت ت مرات بعدك أربع سبحان وبحمد يا يا ورضا ما عرشه نفسه وزنة كله عدد طالبا للحب هم بمحمد ذاك هو النبع الزلال الصافي أ ع ر ف فضائل مصطفاك ف ر ي ض ة واسكنها في القلب الكليم الجافي نعم ا ل ع ب ا د ة بعلم من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إ ل ا ب ع د ه وحاشا لما ينمونا او ج و ا ز ي ة لكنه جلد على العباده لكن ع ب ا د ة الفقيه تختلف و ع ب ا د ة العالم تختلف عمن هو أ ق ل منه علما هذه عباده نبي فهل لنا أ ن نقتدي به すいません。